موقع الطريق إلى الله يقدم ها قد دخل شهر شعبان وما هي إلا أيام معدودات حتى يقال دخل رمضان فاللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا برحمتك رمضان ووفقنا بفضلك لما وفقت إليه أهل الإيمان شهر شعبان شهر فضيل يغفل عنه كثير من الناس وكأني ارى ان الله جل وعلا قد جعله مقدمة حقيقية لتهيئة القلوب والنفوس والارواح بل والابدان لشهر رمضان توطئة كريمة وتهيئة جليلة فيه على رمضان اقبالا يليق بمكانة الشهر المعظم احرص من اول ايام الشهر ان تستعد استعدادا خاصا لاخر هذا الشهر الذي سترفع فيه الاعمال الى الله فهل يا ترى هل اعددت من الاعمال ما تسعد ان يرفع في اخر هذا الشهر الى الله? هل انت مستعد لان ترفع اعمالك الماضية في اخر هذا الشهر الى الملك جل جلاله? كان صلى الله عليه وسلم وهو من هو? كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام في هذا الشهر الفضيل وَوَاللَّهِ لَوْ عَلِمْنَا فَضْلَ الصِّيَامِ لَحَرِصْنَا عَلَيْهِ وَمَا ضَيَّعْنَاهِ في رواية في صحيح مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا من حديث أسامة بن زيدا رضي الله عنهما وفيه أن أسامة قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لم ارىك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان لم ارىك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم قبل أن تعرض صحائفنا على الله رأيت صحيفتك حين تعرض على الله وينظر الله فيها ماذا سيرى ربك مين على ان يرفع عمل يرضي الله عنك. احرص على ان يرفع لك توبة تشب ما سبق. فالتوبة تشب ما قبلها. احرص على ان يرفع لك استغفار يشب الله عز وجل لك به ما سبق. فهذه مواسم طاعات وهذه أيام رحمات وبركات وخيرات فلا تحرِّ نفسك فيها من التوبة والأوبة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى واعلم بأن رحمة الله لن تتنزل عليك إلا إذا عرضت نفسك لها بطاعة وأسفاه الدعينة وما أجبنه وما أنبنه لا تنسوا مني هذه الكلمات العاقل هو الذي يعرف شرف زمانه وهو الذي يعرف قدر الأيام التي يمر بها الآن في هذه الحياة فالبدار البدار والمسرعة المسرعة فإن السابقين إلى الطاعة في هذه الحياة هم السابقون إلى الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون